أعوذ الشيطان الرجيم الله محمد محمد. kale kam tum ham yahan par thi na Ve zalim zaten <gülüyor> <gülüyor> now <laughs> ذَهِيلا يَا جَارِ خَلْقُ <تصفيق> تُنَادَى Oh um. All mm right. -hmm.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 واعذن علينا e mm -hmm.